بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تبين بكل ما مضى ضابط كليين من ضوابط الانفلال الحكمي ولا ندعي ان هذا هو هو الضابط الوحيد للانفلال الحكمي ولكن هذا ضابط الكلية و من الممكن ان يكون الى جانبه ضابط اخر على ما سنشرحه ان شاء الله وهذا الضابط هو هذا كلما تشكل علم إجمالي بأحد تكليفين وكانت مخالفه أحدهما مستلزمة لمخالفة الآخر بين العكس ففي مثل ذلك لا تجري البراءة عن هذا التكليف لأن هذا مستلزم للمخالفة القطعية والبراءة لا تستطيع ان تجوز المخالفه القطعية فيصبح الجانب الاخر الذي ليس حاله هكذا يصبح قابل للبراءة لان اجراء البراءة عن ذاك لا يستلزم المخالفة القطعية دام اجراء البراءة عن هذا الجانب يستلزم المخالفة قطعية يستلزم مخالفة الطرف الآخر هم لكن البراءة عن ذاك الجانب لا تستلزم المخالفة القطعية إذن تلك تجيب بلا معارض وهذا الضابط للانفلال ينطبق في قدة مقامات أو قل في مقامات أربعة المقام الأول ما نحن فيه وهو ما لو علم اجمالا بوجوب نفسي لشيء او لشيء اخر علم اجمالي وجوب نفسي لالف او لباء يفرض الاول مقدمه وقيدا له وفرض الاول مقدمه وقيدا للثاني فلو اجرى البراءه عن الاول خالف الثاني لاننا فرضناه مقدمة وقيد له فتلك البراءه لا تجري لأنها تستلزم المخالفة القطعيه ولكن البراءه الثاني ما كان بهذا الشكل لم يكن يجب مخالفة الأول اذا تجري البراءه الثاني تجري فلا تجري البراءة عن الأول لادائه إلى المخارف القطعية وتجري البراءة عن الثاني وتمام النقط في ذلك أنه فرض الأول مقدمة وقيدا للثاني ولم يفرض الثاني مقدمة وقيدا للأول والمقام الثاني إذا علم إجمالاً بوجوب أحد الضدين لهما ثالث أو حرمة الآخر إما أن أحد الضدين واجب أو أن الآخر حرام كما لو علم إجمالاً بوجوب استقبال القبلة أو حرمة استدبارها فهنا لو لو خالف الثاني يعني لو خالف حرمه الاستدبار استدبار يعني استدبار فقد خالف الاول هم وهو وجوب الاستقبال المستدبر ليس مستقبلا فهذا البراءه لا تجري استلزامها للمخالفه القطعيه لكلا الطرفين لكن البراءه ذاك الجانب الاخر يجري وهو وجوب الاستقبال لانه ان لم يستقبل لا يؤدي الى انه حتما يستدبر يستطيع ان يقع بين, ال... بين الشرق والغاء بين اليمين واليسار فلا يلزم المخالفه القطعية وعليه فتجري البراءه عن وجوب الاستقبال بلا معارض هذا المقام الثاني المقام الثالث لو علم إجمالا بوجوب أحد أمرين وجوديين وكان أحدهما أخص موردا من الآخر مو أخص بالحاضي مفهوم هذا وذاك بين المفهومين لا يوجد أموم خصوص، ولكن بلحاظ الموارد الأول كان أخص موردان للآخر فترك الأعام أعم موردان ملأعم مو مفهوما فترك الأعام موردان فترك الأعم موردان يستلزم ترك الأخص موردان فيستلزم المخالفة القطعية فلا يجي دون العكس ترك الاخص موردا لا يستلزم ترك الاعم موردا فتجد البراءه من وجوب الاخص موردا المقام الرابع موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وهذا نقصد بدوران الامر دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين بمعناه الاعم الشامل الذي يشمل الاقل والاكثر الارتباطيين الذي استحصلناه بالتجزيه والتحليل فالاقل والاكثر الارتباطيين على قسمين بسمون هذا القسم المالوف المتعارف والذي لعله تكتبه المشهور هذا يعني إذا يعني الشك في الجزء والشرط شككنا أن القنوط جزء للصلاة أو لا شككنا أن القيام شرط للصلاة أو لا هذا هذا المشهور موافق على ذلك أنه, انه خب ما عدل ما عدا هذا القنوط او ما عدا هذا هذا القيام واجب يقينا وهذا ما معلوم وجوبه فنجر البراءة عن بلا معارض وكذا وأحيانا لا ما نسميه بالأقل والأكثر التحليل مثالهما دار الامر بين وجوب إكرام حي حيوان وجوب إكرام حيوان ما الشامل للناطق وغيره ووجوب خصوص الإنسان خب هذا في ظاهره ليس أعم وأكثر ولكن بالتحليل هذا هم يدخل في الأعم والأكثر لأن حيوان ما موجود في ضمن الإنسان هم ولكن إنسان ما ما لازم أن يكون موجودا في ضمن الحيوان فقد يكون حيوان ليس إنسانا فبالتحليل يرجع الى الاقل والاكثر فنجري البراءه عن وجوب اكرام إنسان ما فانه لو ترك اكرام حيوان ما فقد ترك اكرام الانسان يعني الإنسان حيوان فلازمت المخالفه القطعيه اما العكس فلا لو ترك وجوب لو ترك اكرام انسان ما هذا ليس معنى انه ترك يجب أكرم حيوان ما قد يكون أكرم حيوان ما هذا هو المقام الرابع نعم موارد الأعم والأكثر بالمعنى الأخص وهو الأعم والأكثر المألوف المتعارف وهو الشك في الجزء والشرق تمتاز ببيان مستقل الى الانفصال هذا البيان في في مثل انسان وحيوان الذي يكون عام اكثر بالحاد التحليل لا يجري لكن في القسم في اعمال اكثر بالمعنى الاخص هذا البيان يجري هذا برهان اخر ونكتة أخرى للانحلال الفطري، هذه النكتة هنا موجودة ولذا كان الانحلال فيه أوضح كثير من الذين لم يقبلوا بإجراء البراءة في الأقل والأكثر التحليلي قبلوا بإجراء البراءة في مثل الشك في الجزء والشرط وذلك لوجود بيان آخر للانحلال هنا وذاك البيان هو ما يجري يقال أن البراءه عن المطلق لا تجري بقطع النظر عن البيان السابق البيان السابق الذي أثبت الانحلال في كل هالمقامات الأربعة حتى لو غضبنا النظر عن ذاك إذا شككنا في اشتراط الوضوء أو في اشتراط القيام أو في جزئية القنوت هنا يوجد بيان آخر للمحلال يثبت هنا وذلك البيان الآخر هو أنه هل تجري البراءة عن ذات المطلق؟ او تجري البراءه عن اطلاقه تجري البراءه عن ذات المطلق فذات المطلق مقطوع الوجوب ولو ظن المقيد ذات المطلق يعني ذات ما عدا القنوت وال, وال قيام والوضوء ان كنت تجري البراءة عن ذات المطلق فذات المطلق متيقن الوجوب ولو في ضمن المقيت متيقن الوجوب وان كنت تجري البراءة عن الاطلاق مو عن ذات المطلق فالاطلاق يوجب التوسعه ولا يجب التضييق حتى تجل براءة عن والبراءة إنما تجل عن التضييق هذا بيان جديد في في ذاك التحليل ذاك الذي يكون أعم أكثر تحليلا هذا البيان هناك لا يأتي لكن هنا يأتي فإن ذات المطلق متيقن الوجوب ولو في ظن المقيد وأما إطلاقه فليس ثقيلا وضيقا حتى يشمله دليل البراءة دليل البراءة فإن مفاد دليل البراءة هو التوسيع وبهذا يتضح أنه عندنا قانونان للانحلال الحكمي هذا اللي أشرت أول البعث وهو أنه الانحلال الحكمي الذي اكتشفناه وقلنا أنه في أربع مقامات موجود هذا الانحلال ليس الانحلال الحكمي الوحيد بل لدينا انحلال حكمي آخر بهذا يتضح أنه عندنا قانونان للانحلال الحكمي أحدهما يشمل المقامات الاربعه التي شرحناها الان وهو كون مخالفه أحدهما مستلزمه لمخالفه الاخر دون العكس هذا قانون للحياه دائما اذا كان احدهما مخالفه احد الطرفين مستلزمه لمخالفه الطرف الاخر دون العكس يتم الانخلاف بنقطه ان ذلك يؤدي الى المخالفه القطعيه وهذا لا والثاني يختص بقسم من المقام الرابع وهو الأقل والأكثر بالمعنى الاخص هنا نقطة أخرى وهو أنه لا معنى لشمول البراءه لوجوب المطلق إذ ذات المطلق معلوم الوجوب وإطلاقه ليس ثقيلا حتى يرفع وبهذا قد اجتزنا القسم الذي كان تكرارا كررنا لنقطتين قمنا لسببين ولنقطتين كررنا الآن اجتزنا التكرار ووصلنا إلى البحث الجديد والذي سنبحثه إن شاء الله غدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته